هم فيها خالدون مثل الفريقين الاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك تتبعك إلا الذين هم أراذلنا باد الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين